أجفيت على الحسن العبقى يا حسن يا رب لنا الخلقى طهيره فلا يحوي نزكى أدفيت على الحسن العبكى فالورد تدوى واعتنكى حسن يا رب لنا الخلقى طهيره فلا يحوي نزكى وجع اهو لنلعبك <تصفيق> فالولد <تصفيق> <تصفيق> 翻了